بوك تو بوصون تسعة وعشرون <تصفيق> تسعة وعشرون في المطعم واحد في المطعم واحد صباح، هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ إن من فضلك قائمة الطعام. من فضلك قائمة الطعام. ميت تود أيان لاني. بماذا تنصح؟ ماذا تنصح؟ سرتنيك أجرت. من فضلك واحد بيرة. من فضلك واحد بيرة. سرتنيك أجرعشرة وين فيت. من فضلك واحد مياه معدنية. من فضلك واحد مي معدنية. Szeretnék egy narancslevet. Mindfadlik, wahed dasir burtukal. Mindfadlak, wahed dasir burtukal. Szeretnék egy kávét. Mindfadlik, wahed kahwa. Mindfadlak, wahed kahwa. Szeretnék egy kávét tejjel. من فضلك واحد قهوة مع حليب. من فضلك واحد قهوة مع حليب. سكرال كيرم. مع سكر من فضلك. مع سكر من فضلك. سرتنيك تيات. من فضلك واحد شاي. من فضلك واحد شاي. Szeretnék egy teát citrommal. Minfodlik fadlak wahid shay ma'laymun. Men fadlak wahid Szeretnék egy teát teljél. Men fadlak ma'halib. Men fadlak wahid ma'halib. فان سيغاريتتا يا هل عندكم سجائر هل عندكم سجائر فان اي هاموتار تويا هل عندكم منفضه سجائر <تصفيق> هل عندكم منفضه سجائر فان <تصفيق> توزه هل عندكم شعلة نار ولاعة هل عندكم شعلة نار هي اينزيك اي فيلا نينش فيلام ينقصني شوكة ينقصني شوكة هي اينزيك اي كيس ينقصني سكين ينقصني سكين Hiányzik egy kanál. Nincs kanalam. Junkusuni Milaka. Yunkusuni Miláka.